إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دونه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 النارَ وَمِن تَحْتِهِمْ فُلْذَةٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عبادة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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها, متشابها مثانية تخشع الر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 ورجلا سلما لرجل هم يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم إن innak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 اليس الله بعزيز انتقام ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افر ايت ما تدرون من دون الله ان ارادني ان ارادني الله بضر هل هنن كاشفات ضر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 الله يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 أَنْْ تَتَحْقُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَاخْتَلِفُون وَلَو أنَّ للَِّذينَ ظَلَمُ مَا فِي الأرض جَع وَمِسْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَووبِ لَفْتَدَو بِهِ مِن سُ إ عَذاَابِ يَومَ القيامة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 ثُمَّ إِذَا خَوَّلَ اللَّهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُم عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصْحَابُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا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 وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَاخِرِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أن اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولُ حَيْنًا تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 وَضيعًا الكِتابابُ وَج أَبِ بِالّينَ وَشُهَدَ وَقُضَ بَنَهُم بِالحَقِّ وَهُمْ داَا يُظْلَون وَفِيَتْ كلُلّ نَفْسَّ عَمِلَةُ وَهُو أَلَمُ بِمَا يَفعَلُون وَصخًا النَّذينَ كَفَرُون إ جَهًا نَمْسُ مَرَا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها وَقَال لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُم رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ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 حتى اِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَتْ لَهُمْ وَقَالَتْ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا وَمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُنَا شَاءَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَانَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ ذَْنَ مُ بِالحَقِّ وَقيدًا خَدُ للِناهِ رَبّ العالمين